بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقران الذكر بل للذين كفروا في عزته وشقاكم اهل لكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا aja'a in hadha la jab wa inqalqa l'mala'u in A mãe اذبثت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذلوا تاد وثمود وقوم طيء واصحاب الايكن اولئك الاحزاب ان Uh oh. شَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ 129. ولا تشتط 110. واهدنا إلى ثواب استنفر ربوا فَقِ وَلا تَتْبَعِ الْهَوَى وَلا تَتْبَعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنِ وما خلقنا السماء والارض ما بينهما باطلا ذلك نذينكفر فويل للذين كفروا منا ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام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 رُدَّوا عَلَيَّ أَقْفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالأَعْنَاقِ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ الَّذِي لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بعدي innaka antal wahhab fasakharna lahu wa-ghawms wa-akharina سَابَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَذُخْرًا وَحُسْنًا مَآبًا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ أُرْكِبُوا بِجِلِّكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وشراب. وَوَهَبَ لَنَا لَهُ أَلَّا وَمِثْلُهُ مَعْهُ رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغًّا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَا مُصَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوبه للأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وإسماعيل وذلك في كل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة شوامب وعندهم قصرات الطرف اثرب هذا ما A B B B B B سَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ potay oh, قطيل معلوم قال فبعزتك لاغوى انهم اجمعين الا عبادا لك منهم المخلصين علف الحق والحق اق